الجبارين. ويا جبل ما يهزك ريح. وما يركع الا لله تعالى. وهذا هو هذا الشعب صابرا منابرا مقاوما لكل هذه الالة العسكرية الاسرائيلية التي تتصاعد يوميا ضد اطفالنا ضد, طل... ضد نسائنا ضد مقدساتنا المسيحية واسلامية. ولكننا سنظل ضد حياته فكون جميعنا جميعنا عبارة عن ع... كلنا عبارة عن مشاريع شهادة بفاعا عن مقدساتنا المسيحية والاسلامية ومعا وثوريا حتى النصف حتى النصف حتى النصف سنرزع شد من اشبالنا مدارة من ظهراتنا Joo,